إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصن ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصابرين قال رب السجن أصب أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكم من الجاهلين 112. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي بدأ تأكل الطير منه نبذنا بتأويل إن نراك من المحسنين قال لا يأتيك ما طعام ترزقانه إلا نبذك ما قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون